والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرا وأما من بخل واستغنى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 الذي كذب وتولى 112. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى 115. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى